بسم الله الرحمن الرحيم أنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم أعبد الله مخلص له الدين ألا لله الذين الخاص والذين استخذوا من دونه أولياء إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا Oh, oh, oh. يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل والشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم ما جعل من هذا وجهها، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاثة ذلك الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنْبَارَهُمْ 119. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تجر آجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنت نعمان إن عليم بذات وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُ نِعْمَةً نسي ما كان يزعو إليه ثم إذا خوّله نعمة ما كان يدعو إليه من قبل وجعل قلت متع بك فرّك قليل إنك من أصحاب ما أمن هو قانت آمان Kul, hel ystooi ja الذina laa ya'lemoon ما يتذكر أولو الأنفاق قل يا عبادي الذين آمنوا استقموا بَالَكُم لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الْجْنَةِ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب en uh -oh. لهم والذين اجتنبوا الطاهوس أن يعبدوها وأنادوا إلى الله لهم البشرى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه y kan la مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لكن الذين استقوا ربهم لهم غرق من فوقها غرق مبنية تجري من تحتها أنهار الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله ألم لَا مِنَ النَّامِئِ مَا أَمْ فَسَلَكَهُ يَا فِي الْأَرْضِ فَأَنزَلَ كُمُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ مِنْهَا ذَرَّاتٍ مُّتَثَاقِلَةً فَالتَّنَفَّسَ أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ ويجعله <تصفيق> حقاما <تصفيق> <تصفيق> إن في ذلك لذكرى لأولي أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ وَلَى نُورٍ مِنْ قاسية قلوبهم الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر <تصفيق> منه جلود الذين يخل أَوْ نَرُدُّهُمْ ثُمَّ نُدْلِ نُجُلُدُهُمْ وَمُقُلُوبُهُمْ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 قرآناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يستقون ضرب الله مثلاً وجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميت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 وليس في جهنم مخطوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به الله بضل هل هن كاشفات ضله أو أرادني برحمة هل هن والحسد يا الله عليه يتوكل المتوكيلو قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامس فسوف تعلمون فَتَوَفَّ تَعْلَمُونَ مِنْ يَتِي عَذَابٍ يخزيه وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ ومن اهتدى فلنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها ومن الله هو الثواب فان موتها فتحينا ما اتها والتي لم تمت ديما فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى راهم معولس تبان that بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من فان وليم فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها أو تعلم يعلم أم الله يعذب الصقر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ ترفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر صنو بجميع إن هو الضفور وَأَنِيبُ إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْأَلُهُ au وينجي الله الذين استقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم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 له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم القادرين الا فغير الله ت سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا 11. 12. بنور 14. ووضع الكتاب ووضع الكتاب 17. 18. 19. 20. هذاء وقضي بينهم بالحق، وهم لا يظلمون، ووفيت كلن vimamilet wonang huua والذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاء. وَاظْهَا وَقَال لَهُمْ خَذَنَتُهَا وَقَال لَهُمْ خَزَنَتُهَا دَارَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ مُرْسَلٌ مِنْ قُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين في لدخلوا أنم خالدين فيها فبقت مسوى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فَنَمَّ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَائِقَةً يكون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وفيلا الحمد لله رب العالمين.